لآن لأ لأ لأ لأ القرآن ه م إنا ن س ت ع ي ك و ن س ت ه د ي ك و ن س ت غ ف ر ك ونؤمن ب ك و ن ي ن ي ع ل ي ك ا ل خ ي ر ك ل ا م ي ه Thank you. و ت ل ه ا ¡Gracias! موسوعه ل ن ا ب ل س ي ل ل ع ل و ا ل ا س ل ا م ي الأحياء م ن ه م و ا ل أ م و ا اللهم ت ع ه ا ل ن ا ا ل س ي ن و ذ للعلوم ا ش الاسلاميه ل وأبرل ا ل م ا ء الله ف فيه وعز ه أ ا ع الحسنى م ت ك و ح ن ص ك ة ا ل ن ا التي ص ح ة ت د ه ع ل ى ا ل خ ي ر و ت ح ك ه ع ل ي ه س ب ح ا غير و ر عمال ح ي ه ذ ا ل م س ل ي ن و ا ل ح م د لله ا ل ع ا ل م ي ن